ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تدخرون.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 صَّابكُ كَصَر النَّابكُ وَبَدَا بَنَناَا وَذَنَكُم العذاَاوَةُ والبَو الله وَأَبَدَ حتىَةُؤ مِنُوا بالِله حتىَ تُم مِن بِلهِ وَوحدَهُ إَِّا قَوول إدَ الره مَ لِأَبهِ ستَوفٌَِّ لََ وَماَا أَملكُ لك منِنَ اللهَِّ منِون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 لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يدعل بينكم وبين الذين عابيتم منهم مودة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 الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنْ لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَتَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هم ظالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَمُنْتَحِلُوهُنَّ نَّظَرَ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن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 فلا ذنب لشيء ولا يسرق ولا يزني ولا يقتل اولاده ولا يقتل اولاده ولا ياتيني بمحتان يفتريه بين ايديهن ولا ارجلهن ولا يعصينك في معروف وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَا يَعْذُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يا أيها تَتَوَلَّوْنَ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ